فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ صَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فسقناه إلى بلد ميت فَأَحْسَنَ يَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُور مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَ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 يُنَجِّلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنَجِّلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتَخْصِرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ خِطْمِير إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ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 كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفرا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 بل أي يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالت إن أمسكهما من أحدٍ من بعده إنه كان حنيما نفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا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 ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا